قالوا ألم نستحوذ عليكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة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 مذ ابذب بين ذلك لا اله الا اولى ولا اله اولى ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا